اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه ارايت من اتخذ الهه هواه اف انت تكون عليه وكيلا ان تحسب ان اكفره يسمعون او يعقلون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 ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَنَّرِبَاسَ وَالنَّوْمَ سُبَاتَ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وهو الذي أرسل الرياح بشر بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحييه به بلدة لنحييه به بلدة ميتة ونضييه مما خلقنا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا من الحنجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخ وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء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 så فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما, قالوا, وما قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تيفي قرآن دوت كوم